أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين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 فكذبوه فأخذهم عذاب يوم القيامة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإن ه لفي زُبُودِ الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرى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 فَيَقُولُوا هَلْ نحن مُنْظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَت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 الا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تبعك من المؤمنين فإن عصرک فكر إني بريء مما تعملون وتوفر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 هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع يخترهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاهون ألم تر أنهم في كل واد يهيد وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أن يمنقلب ينقلبون